يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله qal mutsal qawmihi قوم ودكا الله دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم ولا انقلبوا <تصفيق> خاترين so Bada قُتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا bom bom right.